شبكة مزامير آل داود تقدم اللهم عليك ببشار وأخيه اللهم عليك بأقاربه وذويه اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم يتم أطفال المسلمين فيتم أطفالهم وقتلهم رجال المسلمين فاقتل رجالهم وارملوا نساء المسلمين فارمل نساءهم اللهم مزقهم تمزيقا اللهم خلصتنا من اولهم فخلصنا من اخرهم اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك الهنا الهنا الهنا مولانا سيدنا إليك نتوكل في حاجاتنا إليك نتوسل في مهماتنا لا نعرف غيرك فندعوه ولا نؤمن سواك فنرجوه اللهم وإخواننا المضطمدين اللهم قل عيوننا بالعز العاجل والتمكين اللهم عجل لنا بالنصر المبين اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك الموحدين إله الحق إخواننا رفعوا أكفة ضراعة إليك هو ولم يدعوا احدا سواك اتعلقوا بك علقوا امالهم علقوا امانهم قالوا غبي ابي مليء فواغ بقوة عباد اللهم اهزم جمعهم وشجم لهم وادر عليهم دائرة اللهم اضعف قوتهم اللهم عليك بمن حالفهم اللهم عليك بحلفائهم اللهم عليك بالروس الشيوعين وبالصين الشيوعين حاضين. اللهم عليك بهم أجمعين اللهم اضرب بعضهم ببعض وسلق بعضهم على بعض واختر بعضهم بأيدي بعض اللهم اشملهم بأنفسهم عن إخواننا السنة المستضعفين اللهم إنهم نفاء إلا بك اللهم إنهم ضعباتك الا بك اللهم كما شرحت صدورنا بهلاك طاضية تونس وليبيا ومصر واليمن اللهم فاشرح صدورنا وصدور قوم المؤمنين بهلاك طاضية الشام واتباعي واعوانه بقوتك وقدرتك يا فدي